تلاوت استاد سید سعید شاملایتی آیات یکم تا آخر سوره مبارکه تحریم به مدت 28 دقیقه هدیه میکنیم سبب این تلاوت زیبا رو بر پاک و متاهر آقای امام حسین علیه السلام و یاران با وفایشان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحلم تقيما ما الله الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم الله يسبح الله الرحمن الرحيم سبحانه سبحانه الله سبحان الله قل وَنَـنْهُ هُوَ مَوْلَاكَ وَهُوَ الْحَكِيمُ وَإِذْ, وإذ أثر النبي إلى بَعْضِ al من أَنْبَأَكَ مَاذَا الله, الله. الله. الله. الله. الله <تصفيق> إن تتوبا إلى الله فقد صوت قلوبكما كنت و عند علي الله. الله, الله الله الله الله الله <تصفيق> أي يبدله أزواج خير؟ أي يبدله أزواج خير؟ mm -hmm. إن تتوبى إلى الله فقد صغت No, no, no, no. وَسَى رَبُّهُ <له> إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبْدِدَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا I'm you. Yeah. yeah. كفوا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا الله. الله. الله. الله. الله. الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة هُمُ ٱلَّذِينَ خَلَقْنَا مِنَ ٱلطَّجْرِ العارفين بالله يا ربي يا ربي يا ربي. <تصفيق> <تصفيق> نورهم يسعى بين ايديهم وبي No. النبي الله, الله يا, يا, يا, <تصفيق> يا أيها النبي يجاهد الكثار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير طرب الله مثلا للذين كفهم امرأة نوح وامرأة لوط <تصفيق> وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه إذ قالت رب إذن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعاله ونجني من القوم الظالمين One, <laughs> going ان النبي جاهد الكفار والمنافقين والرضا عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير وكفروا امرأة نوح وامرأة فضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في بإذن لي عندك بيتاً في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين Well God 'll من نور مين الله الله, الله, الله, الله, الله يا يا التي صونت التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من رحنا. صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين <تصفيق> كانت من تِيدُ الله التي فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتب وكانت من القانتين مرية مذنة عمانا التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وقدقت بكلمات ربها وكتبي وكانت القانتين صدق الله